يقول ماذا يفعل الرجل إذا دخل مجلسا وفيه شيء من الموسيقى أو التلفزيون ويطلب منهم إيقاف ذلك هل يطلب منهم إيقاف ذلك أو ينصرف أنت قدر شوف يعني أنت ده شيء هذا المجلس شوفهم يقدرونك أو ما يقدرونك إذا استمروا على ما هم عليه انصرف إذا قصروا التلفزيون ولا كذا ولا هذا اجلس يعني قل ما عندك من الخير ثم انصرف يعني أنا أقول لكم موقع لي مرانة أنا مرة دخلت مجلساً قاعد يلعبون دنجة، زين، ورجع، هم سبعة، وانا الثامن يوم دخلت، أربعة قاعد يلعبون كوت مدري هند، زين، واثنين لعبوا من واحد ما سجل يلعب لعب يعني, يعني كلهم كل واحد ما سجل دنجة فيها، فدخلت السلام عليكم ياها عليكم سلام كيف الحارة قعدت قهو قهو، زين خير شغل، قهو شرحت نجا قهو، اللي قاعد يلعبون أنا من داخلي شعرت أنه في تقدير أهل ولا لا أهل لا قلت لها قاعد جنجفة متى قاعد تلعبون ولا متى بتقريبون تلعبون حين جاكم ضيف يعني تغيرون. تتقيرون شربت من جاكم زين؟ شفتوا له اهلنا قاعد جنجفة قال <تصفيق> شاي قلت لا ما أبي شاي مشكور يا الله في مال الله طلعت احترمت نفسي طرحتها جزوي <تصفيق> طيب فأقعد أقعد أقعد <تصفيق> فمشيت فأنت تقدر الأمور إذا شفت الناس فرحوا بقدومك زين ويبونك تقعد وكذا لو تطلب منهم والله قصروا أو سكروا أو كذا أو كذا يمنعوا هذه المعاصي وكذا ومنعوها طيب يقعد شفت انت لا والله لا مبالات ولا شيء ودشتك ودشت غيرك واحد ما فرقت معاهم ولا كذا انصرف خلاص انصرف واذا كنت انصح تقدر تنصحهم قبل ان تنصرف هذا طيب